كان شهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا باثر ما في القبور وحصن ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ قدير